وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجْلَهُ وَأَجْلٌ مُسَمَّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ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 فسوف يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يستهزئون أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ من قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ إِنَّ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ وأنشأنا من بعدهم قرنا اخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم, فلمسوا بأيديهم فقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر قد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين, سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه They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 وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي أنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل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 وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول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 وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين لفضيله <تصفيق> الدكتور على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن بعث رسلا من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأذروا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله يا لفقا في الارض فإن استطعت ان تبت تعن في الارض أو سلما في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 قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثروا ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط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 وَنَسَوْا مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بالبعس ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بوتا اخذناهم بعدتا فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل ارئيتم ان اخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به أنظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرا هل يملك إلا القوم الظالمون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 فَتَؤْمِنُونَ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ له فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا وقال لكم على نفسه أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب, ثم تاب من بعدي وأصلح, وأصلح فأنه غفور رحيم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 ولا رطب ولا, يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حَفَظًا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا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 وقل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان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 وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعادل كل عدد لا يؤخذ منها كسبوا لهم شراب من حميم حميم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 فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا مَنْ يَهْدِينِ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً السموات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. رسىء ربي كل شيء العلماء فَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ وَلَا تَخَافُونَ أَنْكُمْ سُنْطَانَهُ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحْطُّ بِالْأَمْنِ إِن كنتم تعلمون؟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 ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وآرون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا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 فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أولئك الَّذِينَ هَدَوْا اللَّهَ فَبِهِ دَاهُمُ عَلَيْهِ أجرا وَقَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أنزل الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى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 صدق الذي بين يديه ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال مثل ما أنزل الله ولو ترى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 التقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون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 وَيُنْعِذ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يصفون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 رجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهدا إيمانهم لإن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآيات صارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلموا وَتَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُ فَالْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شاء فذرهم وما يفترون ولتصال إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليعرضوه وليقترفوه ما هم مقرفون أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حكما وَهُوَ الَّذِي أن فانزل اليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا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 وهو أعلم بالمهتدين فكنوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكنوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اغطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأوائهم بغير علم إن ربك هو آلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه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 أطعتمهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارجٍ وكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون وإتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله صغار شرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا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 معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلونا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالي الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل من رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة شَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ أَلَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُنذِرَكَ كالغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِنُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِنُ إِلَى شُرَكَائِنَا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 وقالوا هذه أنعام وحرث الحجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افترام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 قد خسر الذين قَتَلُوا أولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتران على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أن شأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله مُخْتَلِفًا والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حصاده وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِنْ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 اشتملت عليه أرحام الأنبيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل إثنين ومن البقر إثنين قل آ حرّم من الأنثيين أم اشتملت عليه أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْكٍ إلا أن يكون ميته أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو لحمًا خنزيرًا فإنه رجس فإنه رجس أو فصًا إلا غير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة فلا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا له شاء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 أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُنُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقُ نحن نرزقكم وإياهم وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ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 لا نكلف نفسا إلا مسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعون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 وهدى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِنِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوا وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا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 ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء يوم بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا تكن نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إيمانها خيرا. دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم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 إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور